بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصل الى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد